وما بقى يا عبير اللي يطيح القمر ويتلاشى الضباب النازل وتظهرين ابتهجتي وصار القاع حولك خضر والمشاعر بدو واستبشروا راحلين ألف شمعة وبسمة والف كلمة شكر تحتفل بك ويضحك لك حجاج السنين أنت العيد للميلاد هذا الشهر وانت يعذب من العودة على الغايبين احتفل عيد فيك وفاح منك العطر وانجبر كل حزن أحبابك المتعبين جوك معهم هداياهم وباقت زهر للسنين الهدايا يا هدايا السنين بانتظارك قضى عمر المقل والصور جفت عروقها من خوفها ما تجي وجيت يصدق من دموع الرجال العذر جيتي من السحاب وفي يدك نجمتين فيك لب الجمال وفيك جل الطهر والنظارة ما بين النور والياسمين في وقارك تواضع وابتسامك كبر ساكتة وانحكيتي ليت ما تسكتين يرتبك كل شي اذا قربتي شبر وكل زين يتزين كان ما هو بزين سالفت عصرك الا اختصار العصر زاوية حلم الا عين في كل عين انت الشعر لاجينا نجسد شعر وأنتي الحلم لاجينا نواسيه حزين لازم أكب روحي القصايد حبر الشعر ما يقولك اطلبي واشتبي